sayyatan rijim أو يذكر فتنفعه الذكرا أما من استغنا فأنت له تصدا وما عليك أن لا يذكا وَأَم وَمَا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى كَلَّا إِنَّ هَا تَذْكِرَةَ شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة كتل الإنسان ما من أي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء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 فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقعبا وزيتونا ونخلا وحدائك غلبا وفاكهة غلبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصخ يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يوني وجوه يومئذ مثفرة ضائكة. ووجوه يومئذ عليها وبر ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم